ايه يا عسليه اتحلت المشكله لا لسه بس بسيطه ان شاء الله البطاريه اصلها بعافيه شويه طيب الحمد لله انها البطاريه والبوجيهات محتاجه تتغير طب ما تغيرها يا عم عسليه باي شكل احسن انا بصراحه قلقانه قوي من الشارع الهو اللي احنا واقفين فيه ده لا لا لا ما تقلقيش طول ما انا معاكي مش عاوزك تقلقي خالص يا ست البنات يا يا خبر ابيض ايه في ايه؟ ريدياتير بينقط وده يعني ايه يا معلم يعني لما يأخذ الريدياتير مخروم طب ما نزقها جنب الرصيف بدل ما احنا واقفين في عرض الشارع كده مش هينفع وايه اللي مش هينفعه يا عم عسليه عشان العاجل فرقع والجنود اتقطمت انت متأكد ان المعالها دي عربية؟ مايه مافتكالش عم حامل <تصفيق> فندنت انت مش شايفنا اخويا احنا عمالين نصلح العربية ولا ايه انت بتسمي حته الصفيحه دي عربيه ولا ايه ده بقولك ايه ورا انا مش عايز وعدي باحترامك وعادبك اعدي ازاي وانت سادني الشارع كده طب اعمل لسعتك ايه ما اعرفش زقها من هنا خالص يا مخزه ما تتزقش يعني ايه ما تتزقش بس العجل على الارض والابلاتين لادع والمجيات مخرومة والكرنك بيجيب زيت والمفتاح ضايع والرخصه ضايعه والازاز مكسور لو انت شاطر بقى انزل انت زقها العصابه دي كلها بحالها مش عارفين تزقوها أبا أبا أبا انت عارف مين ده يابا مين يا بنتي ده اللي ما يتسماش خطيب اللي ما تتسمى ما مين المسمومين اللي بتتكلمي عنهم دول مش معقول مش ممكن مش معقول ايه ده ايه ده ايه ايه مال في ايه يا استاذ بنتي يا ده انا محظوظ بشكل ما شفتيه لا بقول لك ايه اقف اعملي وبتكلم عادل في ايه يا سناء الراجل ده يا عاوز يني بلاه علي طب ابعدي انت كده عاوز ايه يا فند نص كم عاوز دي القمر دي دي اه. طب وايه رايك في دي بقى ديانوه. ايه دي يا نوه؟ ايه دي يا لما نشوف الملاح القائد السندباد بن بطوطه اللي معانا ده ها؟ تهتي يا عم انت ولا ايه؟ حضرتك بتكلمني امال هيكون بيكلم مين؟ في حد غيرنا في الصحراء دي كلها؟ لا يبقى بيكلمك اصله بيقول ابن بطوطه وانا ابن العربي مرجان ابوك اسمه العربي مرجان ايه مش عاجبك اسم ابوي كمان لا يا عم لا يا عم هو حد جاب سيرة ابوك انا اسف انا اسف يا ابن العربي مرجان يا ابن الوطن العربي كله المهم حنخرج ازاي من الوحله اللي توحلنا فيها دي امم قصدك الصحراء يعني لا يا واد انت افتح يالا مفيش وقت انك ما تفهمش لازم تفهمه بسرعه الشمس لو طلعت علينا في الصحرا هنتشوي ما يقعد تحت اي شجره شجره ايه بس شجره ايه يا عم شجره ايه اتنيل بص حواليك تلفت كويس شايف ايه آه ولا حاجه يعني مفيش حتى شجره نقعد تحتها ايوه صح آه لازم نخرج من الصحراء دي نخرج ازاي عواضين نخرج ازاي عواضين نهار اسود وانت حتفكر يا ابن العربي مرجان بسرعه يا عواضين ما انا لو عارف سكه الرجوع كنت رجعتنا يعني ايه يعني انا زي زيكم طب حاسب بقى حاسب وخد بالك يا عوضان اه ندينك ايه رأيك بقى معلمي اظن مبسوط ومالكيف مني اول ها ها ها اديني واحدة تخلينا كيف منك امارة واحدة ايه معلم تنسيت ولا ايه تنسيت ايه انت ازاي تكلم معلمك كده لا اخذ معلمي انا ما اتعلم مال تقصد ايه انا يعني خلصتك من هم الواد وقرايبه ومين اللي جالبهم يا حلو الحمد لله مش انا يعني انا وانت معلم ملناش يد في الجلب ده وانت يد انت كمان عشان تساوي راسك براس معلمك انا معلم معاش ولا كان معلمي طب اسكت خالص واسمع او يا معلم انت هتاخد نصيبك تعيش يا معلمي وهتروح تغير جو غير جو فين ولا مؤاخذه يا معلمي تشوفلك مات وأنت والواد علي غير اللي انتو كنتو فيه ليه بس يا معلمي ما البلد ده حسن من غيرها اللي اقولها عليها تسمع خفيف البوليس خلاص شم ريحتك انت وهو يلا مد ايدك اسعالي واخد نصيبك سؤال ولو انه رزل يا معلم يعني الفنوس اللي هاخدها دي مضروبة ولا بحق وحقيق اللي اللي اللي, اللي. انت بتشك في زماتي هاد العفو يا سيد المعلمين انا بستفهم بس المضروبة دي بازي وشغالين فيه انما الاجور والحوافز والمكافات والمعاشات بحق وحقيقي ومبقاش معلم لو ما خفتش على رجاله الله ولا ايه يا عمر صح يا معلم يسلم بقك وبعدين لو حد فينا وقع ولا حاجه يقول ايه كنا بنقبط فلوس مضروبه ما بلاش كلمه بنقبط دي يا معلم انا قصدي بنقبط يا معلم يعني بنتأبج يعني بنسانتف ما قلتلك ما تقولهاش تاني بس معها جسم كله بتلبش وبشوف البوليس قدام فين؟ فين أنا ماليش جعوة المحلم هو اللي بعبطنا الفلوس المضروب ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تخافش ما تخافش مش هعمل فيك حاجة أنا بس كل شوقي إن أعرف حكايتك إيه وعاوز إيه من سنة ولا حاجة ولما هو ولا حاجة يا خويا مدبني في الريحة والجاية ليه؟ صدفة والله العظيم صدفة ومن عارف الصدفة دي ممكن تكون نتيجتها ايه؟ وصدفة ايه دي اللي تخليك اول ما تشوفها تشبط وتتعلق فيها بالشكل ايه ده؟ بصراحة عجباني قوي اوه لما تمسك في زورك وزور اللي خلفوك يا قادر هي هي هي يا ناس كلمنانا هقول لك يا معلم أنا مخرج إعلانات عرفنا يا سيدي غيره وبعمل حملة عن السامنة السامنة؟ هقول لك عسلية ما بيأكلش من الكلام ده والله العظيم يا معلم أنا بقول الحقيقة ما هو كمان مفيش معلم كبير زي حالاتي يضيع وقته ويقعد مع واحد زيك يتكلم عن السامنة وسكر التومين ده لمواغذة كلام ستات هجوبة تعالي كمال إحوار مع دي لا معلم بلاز زوبة بلاز زوبة يا معلم بلاز زوبة يا معلم جرى ايه يا هده؟ احنا حنقضيها اتهامات طول الليل ولا ايه؟ لو ما فيش كلمة حلوة عليها الطالة قوليها يبقى اطمعتين بسكاتك انا مش بتاهمك بس انا عوزة بنتي عوزة شوف ده نتيجة دلعك ليها يا هانم مين بقى اللي بيوجه اتهمات للتاني؟ خلاص انا مش عارفة بنتي فين؟ صحية ولا نايمة؟ كلت ولا لسه جعانة؟ موجودة ولا مش موجودة؟ يا هدى يا هدى. عاوزاني اعمل ايه اكتر من اللي عملته بوليس وبلغت فديه وعرضت عليهم لحد مليون اعمل ايه تاني قوليلي نهى استني ايه اشوف مين اللي بيخبط على الباب قصدك اللي هيتكسر الباب اكيد لا استني ثاني انا اللي هفتح مين مين اللي بيخبط افتح بوليس بوليس ادينا تفكينا يا سي حسن هنعمل ايه بقى دلوقت اشوف الراجل اللي وقع هناك ده ولا حضرتك عاوز نسيبه ونمشي انت مش عليكته خلاص بص بقى انا مش هفضل كده لازم تلاقي لي حل عالجو اه بس برضه ما ينفعش نسيبه في الصحراء لوحده لازم ادور على حل انت مش راجل ولا ايه لا لحد هنا وتلزمي حدودك لازم تفهمي ان حسن عناب ده راجل من ظهر راجل وانت لازم تحس ان انا ست ايوه ست اديكي بقى اقرتي واعترفتي بطللي بقى عندك اللي انت فيه بطل الكبر ده أوه، طب هنعمل ايه دلوقتي يا ابو الرجاله أشيل علي على كتافي وانت يا ست هتساعديني اساعدك ازاي انا هشيله على كتفي وانت فيه من رجليه انا انا اعمل كده انت الظاهر عليك اتجننتي يعني ايه اشيله من رجليه ده بغري مش عاجبك ايوه مش عاجبني خلاص شيليه انت على كتفك وانا هشيله من رجليه لا لا لا طبعا ده تلاقي راسه فيها امل وحشرات خلاص يبقى تمشي دليل قدامي تكشف الطريق من غير ولا كلمة انت سمعاني؟ ولا مش سمعاني؟ حاضر. ممكن اسال بقى سؤال فضالي هنمشي ازاي؟ لما الشمس تطلع هنشوف وإيه علاقه الشمس؟ الشمس بتشرق منين؟ ده اختبار في الجغرافيا يعني من الشرق شاطرة من الشرق اول ما نعرف الشرق فين هنعرف هنرجع ازاي اه اه اه, اه, اه, اه, اه ده انتو شايليني كده ليه؟ انا مت ولا ايه؟ اه, اه, رجل رجل حسن اه, ده اه ده عوضين مش قادر تعبان التعبان ده يبقى اللي قرصك يا عوضين همدان وهمدان ده يبقى عمك يا عوضين يا سلام ايه خفه الدم دي ما انت هتروح عليا تاني ولا ايه انا برضو الراجل بيقول لك تعبان تتريق عليه انت قلتلك سكوتي خالص لا مش ساكت خلاص شوفي بقى مين اللي هيسمعك انا سامعها كده طب انزل انزل من على كتفي وخليها تنفعك يا عوضين قلت يا سناء مش عارف مش عارفه ليه بس انت مش هتعمل لي اي حاجه غلط يلا.